متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمَنُوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا, ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم مِنْ شيء كل مرء بما كسب رهين وَأَمْدَدَناَاهُم بِفَكِهَةِ وَلَحمِم مِماا يَشْتَعون يتَنَازَعونَ فيِيهَا كَأسَل ل لَغُون فيِيهَا وَلَا تَأثم وَيطُوفُ عَلَيْهِم غِلمَان لَهُ كَأََّهُم لُلّءُ مَكْنُون وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ علىى بَعضةَ سََلون.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 ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ام لَهُ البَنَات وَلَكُمُ البَنُونَ ام تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَم يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ